وحفظت عنه لو كان لبصري لا صححت القرآن بقالم الأحمر فكان أعمى البصر والبصيرة هذا المنصور فهمي هذا كان يدرس في جامعة السوربون فتأثر بآراء هؤلاء الفرنسيين حيث أوردوا عليه شبه يعني إنسان يتطعب بغيره هذا الآن كان دكتور معروف في مصر فتأثر بآرائهم حتى خاصة هذه الشبهة أنه تزوج بتسع فألف كتابا سماه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 يجري وراء شهوته عليه الصلاة والسلام ماتت رضي الله تعالى عنها وهو قد تجاوز الخمسين من العمر لا شك تجاوز خمسين خير بضعا وخمسين سنة فأراد أن يسد تلك الثغرة التي تركتها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها تركت له الثغرة في حياته ولم يكن البحث عن الجمال في مظامنه هو شغله الشاغل أبدا ولو فعل ذلك إذا يلامه يبحث عن زوجة ذات جمال ما كان هذا يعني هو حلال له ما ذلك لم يكن هذا هو باعثه عليه الصلاة والسلام إنما أراد كما قال المولى تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كان يأتشف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذن ما, ما تزوج هكذا كما يتزوج كل الناس بل تزوج ليكون متبعا للمرسلين فتزوج من الثانية سودة بنتي زمعة رضي الله تعالى هذه المراه مسه الزهري كانت قد كبرت في السن كما جاء في حديث خولة بنت حكيم كبرت في السن وعازف عنها الرجال شوف لفظها عازف عنها الرجال اي إليه لا التفت اليها الرجال لكن شو الذي قربها منه رسول من رسول الله ايش ما هو؟, هو كان بمكة مازال ما عليه الصلاه والسلام مكان مازال ما قربها انها كانت ذات دين وعفه زد وصدقت به عليه الصلاه والسلام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 فقال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله تعالى اليك بنت أبي بكر الصديق عائشة فقال ومن الثيب قال سو... قالت سودة بنت زمعة ماشي قد آمنت بك شوف الوصف قد آمنت بك واتبعتك ما... ما... واتبعت على ما تقول فقال فاذهبي فاذكوريهما لي اذا كان الباعث الأول هو من ارتباطه بسودة هو أن يتزوج من مرأة عزف عن الرجال له ذلك زد ما الباعد لأن يتزوج بعائشة هو أن يشد الوثاق مع صاحبه ووزيره أبي بكر كانت كان تجمعهم صحبة أراد أن يجمعهم صحبة و والمصاهرة أن تجمعهم أيضا المصاهرة فهو يريد أن يوثق العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق خاصة أنهم أعانوه على اداء رسالته.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 خزيمة لن نتحدث عنها ربما نشير اليه في آخر لماذا؟ بقيت معه شهران أو ثلاثة هذه لا يذكر العلماء أصلاً بل ان جمهور المسلمين لا يعرفونها زينب بنت خزيمة تقول زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي التي لقبت قبل زينب بنت جهش بأم المساكين وتحدثنا عنها في مجال المهم لا نذكر هذا نذكر اللائي بقينا أحياء بقينا أحياء ماش.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 ولو تزوجهن بداع رجولته فحسب كونه رجل بداع رجولته فحسب لكان له الحق في ذلك ولا يمكن لاحد ان يحرمه عليه ما احل الله فكيف وهو يتزوج من ثيبات يعني هو لو تزوج ابكارا كلهن ما عاب عليه احد ذلك كيف هو يتزوج ثيبات الا ذكرا ما كان يريد من وراء تزوجها منه الا ان يشد صاحبه اليه اكثر ثم ننظر الآن حياته رائعه عاديه انظر إلى الخمس الباقيات الخمس الباقيات وهن كما سأتي زينب بنت جحش رضي الله عنها أم حبيبة جويريه بنت الحارث صفية بنت حريب الأخطب وآخرهن التي رايناها ميمونه بنت الحارث ننظر الآن إلى هؤلاء الخمس فلا تجد في زواجه عليه الصلاة والسلام منهن رائحة المتعة فضلا أن ترى المتعة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 وتراه طبعا أو بالغفات ناهز الستين رجل ترك الشهوة وهو شاب يسارع إليه وابنه يقارب ستين سنة هذا لا, لا يمكن أن يلج إلا عقول السفهاء يعني الإنسان معروف أن له صبوة مأين في شبابه كيف يترك الشهوة في شبابه ويقبل عليها وهو في اوج شيخوخاته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قل تكلف وتجشم من باب حسن سياسة الأفراد والمجتمعات. هو يريد الآن هو بمثابة القائد الأعظم للدولة الإسلامية فلا بد أن يحسن سياسة الأفراد ويدفع كثيرا من الشرور ويجلب كثيرا من المنافع. فتزوج زينب بنت جحش. لماذا تزوجها؟ ومن أمره بأن يتزوجها؟ والله. لماذا أمره أن يتزوجها؟ ليبطل عادت التبني التي كانت فاشيه في العصر الجاهلي بل عليه المسلمون عهدا طويلا اي عاش المسلمون على هذا التبني التبني يعني يصير ابنك تتبناه تعطيه اسمك زيد ويحرم على بناتك زيد واذا مت يريثه واذا مت يريثه خلاص مثل الابن فاراد الله عز وجل ان يبطل هذه العاده كيف وهو أمر قد سار عليه الناس دهرا طويلا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 بقيت لدينا جويريا أم حبيبة وصفية بنت حبيب بن أخطب صنف هؤلاء النسوة إلى أين ينتمين ينتمين إلى الأسر العريقة الشريفة بل بعضهم وجلهم ينتمين ويسمين ببنات الملوك بنات الملوك هكذا يسمونها نبدأ بجويريا بنت الحارث وهي السادسة أبوها كان زعيم بني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 سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام يريد الان هذه بنت مالك بنت مالك يريد جبر خاطرها ويريد سد ذلك الامر الذي تدفعها بقلبها الاحزان والجراح روى الامام احمد وابن اسحاق في عن عائشه قالت رضي الله تعالى عنها لما قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس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 وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت ابن قيس أو لابن عم الله فكتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي جئت أستعينك على كتابتي فقال هل لك في خير من ذلك صرر هي تنظر إلي هل لك في خير من ذلك فقالت وما هو فقال أقضي كتابتك وأتزوجك إذن هل يجوز الزواج من الأمى؟ يجوز زوج من الأمى؟ غير قال أتزوجك مع تساري حرة لأنه لا يحل التزوج من الأمى وأتزوجك فقالت نعم يا رسول الله عليه الصلاة فقال قد فعلت اذا خلاص دقناعطيه المال وآن زوجتي قالت عائشة وخرج الخبر لاحظ الحكمة خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج جويلية بنت الحاج فقال الناس أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أيدينا يعني اللي عندهم السبايا والعبيد ينتمون إلى جويلية قالوا أصهار رسول الله عليه الصلاة بين أيدينا فأرسلوا ما بايديهم كلهم أحرار كلهم أطلق واعطى حرية العبيد والرقيق الذين في أيديهم قالت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 من أعظم الأمور أن يتقدم إليها زعيم المسلمين ورائدهم ورسولهم ونبيهم أليس من أعظم الأشياء أن يتقدم إليه ويسدها حتى لا تنالها أيدي من لا يعرفون قيمتها في ولا لا ويسد زد كيف إذا وصله وصلته رساله من عبد الله بن جهش زوجها قبل أن يتوفى يوصي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه بام حبيبه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 قالت من صفيه بنت حويبه بن اخطب ولا يخفى حاله عليكم لاننا حديث عهد بالكلام عنها صفيه بنت حويبه بن اخطب زعيم اليهود ملك اليهود ملك يهود بني النظير هذه امراته في زوجها قتل زوجها قتل ووالدها وعمها قتل كل اقربائها فالرسول عليه الصلاه والسلام يريد من هذه المراه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 واشتراها بسبعه رؤوس سبعه رؤوس يعني اعطاه سبعه بيد ياخذ صفيه وعرف للمراه قدرها ومسح حزنها وشعورها بالمرارة والحديث راينا في مسند امام احمد عن انس بن مالك رسول الله عليه الصلاه والسلام ماذا قال لها او ماذا قال انس اصطفى صفية بنت حويين لنفسه فاتخذها وخيرها شوف كيف خيرها شبسه. قال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 بها إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام لماذا لانه في ذلك اليوم يكون الرسول عليه الصلاه والسلام في احسن حالاته في السرور والبهجه والفرح وغيره فهم يريدون ان يزيدوه سرورا على سر يعني يقتنصون مثل هذه المواقف يبعثون اليه الهدية ليشعر بها لو بعث الهديه الى انسان مغموم يمسكوا ربما شيء هم يريدون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 اجتماع، فكلم حزب أم سلمة، حزب أم سلمة اجتمع، فكلم حزب أم سلمة أم سلمة القائد، فقلنا لها، كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم عريضة احتجاجية، كلمي رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هدية، فيهديه إليه حيث كان. في بيوچنيساء اي دعوكم من هذا تخصيص هم التخصيص بالدعاء فدعوكم من هذا التخصيص عمموا اينما كنت تعالوا بهذا يا فجاءته ام سلمة فكلمته بما قل الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ينظر ولم يقل لها شيئا لا اجد فسالناها واش؟ فقالت والله ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه مرة أخرى لا يستسلم حرب حزبان حرب كلميه مرة أخرى قالت فكلمته فكلمتها حين دار إليها حين كانت كما نقول لنا دورها عنده فلم يقل لها شيئا ايضا فسألناها ماذا قال لك قالت والله ما قال لي شيئا عليه الصلاة والسلام طبعا ولا يحسن بأن يأتي الناس ليجيب لي له هذي يقولوا بارك لا تفعلوا ذلك لا يحسن بالإنسان أن يفعل هذا إنسان تجرحه بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجيب لاحظ ما غضب على الزوجة ما غضب عليه ما النبه ما قال لا دخل لكم في شؤوني لا هذا أمر جبلت عليه بنات آدم غير الغير امر جبلت عليه بنات فالإنسان صح يغضب على المراه إذا راها تنتهك حدا من حدود له معصيه يغضب اما مثل هذا ليس له أن يقول له ان يغضب عليه من أجلان. هذا امر لا يستاذن الغيره ما تستاذنش تدخل مباشره قلب المراه فالواحد سيره على الرسول عليه الصلاه والسلام قال شيئا لماذا لا لم يغضب عليها ولم يقل شيئا اذن فلا تقل شيئا اذا بدا شيء من الغيره في زوجتك لا تقل شنو قشتي تقلش حياتي وهي خاصه وكذا ولا دخل لك ما نجا فقلنا له كلميه مره ثالثه قلنا الحرب فقالت فكلمت فكلمته حين دار عليها فقال لها لا تؤذيني في عائشة لا تؤذيني في عائشه فان الوحي لم ياتني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 أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله عزيز. إذا كنت أذيتك أتوب إلى الله ورجع شو كل هذه المحاولات طبعا باءت بالفشل خير يعني حسن ويرمو باءت بالفشل ولكن حزب أم سلمة لم يستسلم لما لو استسلمت من أول خطوات هذا ضعف وواصلنا المطالبة وهذه المرأة سيستعملن سلاحا فتاكا صور يعني في حرب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 علي الصلاة والسلام خاصة خاصة فاطمة فقد بلغت غاية الغاية في مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي فجلسنا فقررنا الوصول إلى قلبه من خلال فاطمة تقول عائشه تكمل لنا ثم إنهن دعونا فاطمه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسلناها إليه فاستأذنت عليه لاحظ وجاءته في اليوم اللي هو عند عائشة فاستأذنت عليه وهو مطجع معي في مرطي أي في غطاء فأدين لها فقالت فاطمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافه تقول عائشة وأنا ساكتة ساكت ما تكلمت وهذا أدب للمرأة إذا لم يأذن الزوج بالكلام فلا تتكلم فاطمه تخاطب الرسول صاطمة تشكوتي. وأنا ساكت طبعا ما شيء شيئا والساكت إذا تكلم طبعا آه. الذي يظهر من أحاديث الرسول ما تنسوش هذا الذي يظهر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأخرى يدرك تماما أنه ما من عطاء جيء به اليه الا وقسمه على ازواجه كان يشاركهم في ما يؤتى لكن هم لا يريدون الاكل هم يريدون تلك المنزله ان لا تخص عائشه بها قالت وانا ساكت وفاطمه ان نساءك ارسلني اليك يسالنك العدل في, ابن أب في ابنه ابي قحاف فقال لها عليه الصلاة والسلام اي بنينا شو الكلام اي ما خالش يا أي أقرب من يا أي أنتي أقرب إلي من أيش أي, أي بنيه شوكي الصغر ما سب ولا شتم ولا قالك ما دخل له والبارحولة تجد الجذور اليازي أي بنيته أنا أستي تحبين ما أحب تحبي ما أحب فقالت بلا فقال فأحب هذه أمر فأحب هذه قالت فقامت فاطمة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 في المنزلة عند رسول الله عليه وسلم كانت تسامين ولم أرى مرأة قط شوف كلام النظير في النظير شوف الكلام القارين في القارين ولم أرى مرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقه وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله ما عدا ما عدا كين شيء فيها ما عدا صورة من حدة فيها سرعة غضب فيها حدة نقول فلان في حدة أي سريع الغضب كانت فيها تسرع الفيئة لكن تسرع الرجعة يعني تغضب لكن تمتم ترجع عن غضبها ذلك شو كيف تصبح عندها منزل عظيم كانت تسامين قالت فاستأذنت على الرسول عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها ماشي دخل فقالت يا رسول الله شوف هنا زينة بغير تتكلم إن أزواجك أرسلني اليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافه مفروض هنا تحبز قالت عائشة ثم وقعت بي قضبت. ثم وقعت بي فاستطالت علي فقعت كلام فيها فرفعت صوتها حتى تناولتني وأنا قاعدة وسبتني شيء <تصفيق> مشاكل وأنا أرقب طبعا هي المها. وأنا أرقب رسول الله عليه السلام واشاكل ساكل وأنا أرقب رسول الله عليه السلام وأرقب طرفه إنه غير في العين العين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 اسكتوهن اما ان يقول لماذا فعلتم اسكتي انت لماذا لا تتدخل خلي فهل تتكلم بقي ينظر إليه حتى عرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر شوف غزوة يعني لا يكره ان انتصر فتكلمت عائشه ترد على زينب حتى اسكتتها قالت فلما وقعت بها لم أنشبها اي لم اغادرها يعني لم ارحم حتى انحيت اي حتى توجهت عليها بالرد حتى ادخنتها غلامه شو كانها تقتل ادخنتها ادخان في القتل هو اكثر من الجراح تدخل فيه السيل حتى ادخنتها اي ما تركتها قائم في روايه حتى يبس فمها من الريق ما صادف ما تفعلت عائشه بليغه اولا عندها بلاغه عجيبه زد عالمه بالانساب تحسن ان تبحث في انسابها تعرف وهي بنت ابي بكر ابو بكر الصديق شو اعلم الناس بالانساب فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كلمت كلمت تكلمت, تكلمت تكلمت وزينب هاك. هذا كان فيها داخل المخبي تكلمت والرسول عليه الصلاه والسلام قال وهو يتبسم انها بنت ابي بكر يعني عالمه وعاقله كما هو ابنها ابنة أبي بكر أي ما أشد عقلها كعقل, كعقل أبيها ما أشد علمها كعلم أبيها شكون انتصر عائشة رضي إن الله انتصرت في هذه المعركة وانتصر حزبها لماذا؟ لأن لم تفعل شيئا يجرح شعورهم. شعورهن يعني أمر هذا ليس بيدها وهن يطالبن العدل والرسول عليه الصلاة والسلام كان عادلا فيهن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 انتصرت عائشه في هذه الغزوه وكانت الغنائم عظيمه فازدادت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما كانت عليه والان الحزب ذاك الحزب لا جاء الى طلب الصلح والتفاوض لروت التفاوض صار رضيت جميعهن بمكانه عائشه خلاص ادرك الجميع بمكانه عائشه من رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ترى نساء الرسول عليه الصلاه والسلام هن يهدين الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه شيش كان قلب الاحوال شفت بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين شفت كيف انقلب الحال وكما قيل من كانت له حيله فله ان يحتال ها بالك تظن بهذه التفاوضات ها بالك تظن بهذه الصلح وهذه التفاوضات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 عليه الصلاة والسلام أدركت هدف أم سلمة أم سلمة نفسها رئيس الحزب المعال هي التي جاءت لتهدية رسول الله عز سلمة أدركت هدف أم سلمة وفي المثل المدرك مدرك أدركت هدف أم سلمة لكن أدركتها الغير للأسف وهذا نقطة ضعف خافت عائشة أن تزحزحها أم سلمة من عرش أو من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام فقامت للتصدي لها بلون طبعا لهذا اللون الجديد من الغزو هذا لون جديد من الغزو الاكرام والغيره افسدت كل شيء للاسف بل ظهر انفعال عائشه بسبب غيرتها اكثر مما بدا مع زينب وهذه نقطه ضعف فالتي امامها من راس الحزب المعارض كما ذكرت ما الذي حدث تحدثنا أم سلمة والحديث في صحيح البخاري والذي انقله لكم الآن لفظ النساء يروي لنا عن أم سلمة شوف تقول لكم أنها أتت أم سلمة أتت بطعام في صحفه الصحفه هي الاناء مثل ما نقوله في صحفه إلى رسول الله عليه الله والسلام وسلم أصحابه وهو في بيت عائشة إذن هنا الغزو في عقل داريا، فجاءته فجاءت عائشة متذرة بكساء دارت بكساء لا روحها ومعها فهر مش ما تلف حجر شكل حجر على شو العدوجة قلت أم سلا مرة في البيت غير ما ام سلا ما في البيت تروح تحجرها ولا طبعا تضرب ام سلا ما لا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 امام الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينبغي ان تقوم به تزيد خسره صحفه يعني في روايه البخاري عن انس ما حكيناش قال جابت فيها وضربت الصحفه قال ضربت يد الخادم الخادم كان حامل الصحفه ضربت يده ضربت يده فوقع وقعت الصحفه في القطن انتصرت هذه المرأة ام سلمى هذه المراه انتصرت أم سلمى وانتصر حديثه صحيح أنهن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 وشرارات غيرتها على رفيقات دربها في الحرب ضد الحزب الآخر حبها للنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ غايته وهذا إن شاء الله تعالى نأتي عليه بعد قلنا إن الداء العظيم والخطير لدى النسوة وهو الغيرة والآن سنرى أن الحد الذي بلغته غيرة عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام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 سار مع عائشة من نزول لا في السير إذا كان يسير بالليل سار مع عائشة بيسير معها أمامها وحفص من جهة أخرى إذا حفص من هنا وعائشة من هنا الجيش طبعا له قطاران قيطاران قاطرتان جيش ينقسم دائما إلى قسمين يسير القاطرة الأولى من هنا وقاطرة الثاني من هنا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى جهة عائشة بالليل ويحدثها ويسير معها فقالت حفصة لعائشة شوف حفصة لا ندري هل فعلتها بحسنية ما ندري حسنية او بلا ندري حفصة قالت لها ألا تركبين الليلة بعيري واركب بعيرك فتنظرين وأنظر يعني تركبي هناك في البعيرتان ونركب ببعيرتان لتنظري وأنظر يعني أن الإنسان إذا مشى في هذه الناحية يرى فقط من هذه الجهة لا يرى شيء من هذه الجهة أي لكن عائشة كانت خذرة تقول لها أروحي ببعيرك وأنا نجي ببعيرك لا لا أروحي ببعيرك وأنا نرح ببعيري هناك لكنها من حزبها تستبعد تكون فيها كاش مؤامرة كاش خطة كاش عجز فقالت يعني بحسنية فقالت بلى بلى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 لا يليق حتى لو اكتشف انها حفصه يرجع يجرحها اخيا معه سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشه ولا شبيل ما لا يتمشي تمشي معها فغارت تذكرت تذكرت انه الان قصد جمالها وعليه حفصه فغارت فلما نزلوا نزلوا ارضوا واحده جعلت رجليها لما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر راح تبقى حشيش لإذخر هكذا الإذخر هذا نبات طيب رائحة يستعمله الحدادون والصياغون لإضرام النار ولكن الإذخر تاع البرية الإذخر تاع البرية تسكون والهوام الأفاعي والعقارب ويدي. جعلت رجليها في الإذخر للزوج وتقول يا رب صلق علي عقربا أو حية تلدغني صلب علي عقربا أو حية تلدغ. قالت: ولا أستطيع أن أقول له شيئا. في رواية خارج صحيح. رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا. عليه الصلاه والسلام. طبعا ولا تستطيع أن تقول لحفصة شيئا. لماذا؟ هي التي جانت على نفسها. من الذي قال لك أقبلي بهذا العرض؟ أنت الذي التي أخطأت. فإن يتحمل خطاه طبعا هذا يصور لك. الغير التي كانت تسكن قلب عائشة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لك أن تتساءل عن هذا الحب عن مقدار حب عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يأكل معها ويشرب كان يحل معها ويغتحل كان هذا الحب ينمو مع مع الأيام رضي الله ذاته ولكم أن تتساءل أيضا عن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى إلى أي مدى بلغ